رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحنا بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيرانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخلص النوايا لله عز وجل بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله باب ما جاء في فضل ذكر الله عز وجل والدعاء قال الله تعالى أدعوني أستجب لكم هذه الآية معناه اعبدوني أثبكم على طاعتكم أطيعوني أثبكم على الطاعة وليس المعنى كل إنسان يدعو الله لابد أن يحصل مراد هذا الإنسان أي ما طلب هذا الإنسان لا وإنما إن دعوت الله بنية حسنة بدعاء صحيح موافق للشرع لك ثواب حصل مرادك أم لم يحصل وأما الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء هذا له معنى يليق بالله وليس معناه أن الدعاء يغير تقدير الله ومشيئة الله وروا أبو داود وغيره عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة العبادة هنا معناها الحسنات وليس المعنى العبادة بمعنى التذلل نهاية التذلل فانتبهوا يا أحبابي فليس مجرد أن يطلب الإنسان من شخص من عبد من ملك من نبي من ولي شيئا جائزا في الشرع أن يطلب من هؤلاء يكون شركا هؤلاء الذين حرموا علينا أن ننادي إنسانا كولي أو نبي أو ملك فهؤلاء لا دليل لهم إنما الله تعالى في القرآن الكريم يقول وابتغوا إليه الوسيلة هناك وسائل تقربنا إلى الله واستعينوا بالصبر والصلاة نستعين بالصبر والصبر مخلوق ونستعين بالصلاة والصلاة مخلوقة فكيف بأفضل المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة هذا جاء أيضا في الحث على الدعاء قال ربكم عز وجل ادعوني أستجب لكم وروى مسلم والبيهقي وابن أبي شعبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه يا سلام انظروا إلى هذا الجمال أن ترى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أجمل الناس أحلى الناس عليه الصلاة والسلام نعم وهذا في الدعاء في بعض الحالات كان يفعل هذه الصورة صلى الله عليه وسلم ونحن نرفع الأيدي هكذا رجاء استنزال الرحمة من السماء لأنها تنزل الرحمات والبركات الخاصة ثم بعد الدعاء الواحد يمسح وجهه رجاء أن يصيب ما نزل من الرحمات الخاصة على يديك أن يصيب بدنك ووجهك هذا أيضا إشارة يا أحباب أن الله تعالى لا يسكن السماء لأنه في دعاء الاستسقاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي دعا وكان باطن كفيه إلى الأرض فهذا أيضا اشاره أن الله ليس في الأرض وليس في السماء الله لا يسكن السماء ولا الأرض الله موجود بلا مكان وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رضي الله عنه أنه قال سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحبُّ إلى الله عز وجل قال أنتَ موتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ من ذكر الله عز وجل هنا فائدةٌ عظيمة أولاً يا أحباب أفضل الأعمال على الإطلاق ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله وفي رواية إيمان لا شك فيه هذا أفضل الأعمال يليه الصلوات في مواقيتها وأما الذكر اللساني فهو سنة فلا نفضل السنة على الفرض وهذا ما وقع به أيضا هذا الذي كان يدرس الدجاجة بزعمه أنه شيخ كان يقول للناس الذكر في المرتبة الثانية الذكر اللساني وأما الصلاة ففي المرتبة السادسة أو السابعة بزعمه أن الذكر اللساني أفضل من الصلوات المفروضات وهذا تكذيب للإجماع والعياذ بالله تعالى لذلك أكثروا من الذكر اشغلوا ألسنتكم بالذكر نعم يا أحباب أنتموتوا وألسنتكم رطبة من ذكر الله عز وجل هذا شيء يحبه الله وروا ابن ماجه وأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة معناه ألا أخبركم ألا أعلمكم بأفضل الأعمال أرفع الأعمال درجة وأفضل من إعطاء أي التصدق بالذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم يعني في الجهاد فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم قالوا وماذاك يا رسول الله يعني شو هو هيدا اللي هو أعلى من هذا كله قال ذكر الله عز وجل وانتبهوا هنا المراد بذكر الله الصلاة نعم الصلاة أعلى مما ذكر صلى الله عليه وسلم أحبابي كلمة ذكر الله أحياناً ترد على معنى الطاعة مطلق الطاعة وأحياناً تأتي بمعنى ذكر الله بمعنى القرآن الذكر الحكيم وتأتي أحياناً بمعنى الذكر اللساني وهكذا فبحسب السياق يفسرها العلماء ليس أنا وأنت وإنما بما قاله علماء الإسلام الأكارم ذكر الله عز وجل هنا يراد به الصلاة وروا أحمد وغيره عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة هذا رد على مجسمة العصر الذين قالوا إن الاجتماع للذكر بدعة شرك والعياذ بالله هذا شأنهم كل ما لا يعجبهم ما يخالف عقيدتهم يرمون ما يفعله بالشرك يقولون لهم مشرك بدعي ونحو ذلك من العبارات يرمون الناس بها فاحذروا الاجتماع للذكر شيء حسن ما فيه حرمة هذا شيء خير هذا الحديث ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة سواء كان في مجلس علم أو كان في حلقة ذكر هذا جائز حفتهم الملائكة معناه تنزل الملائكة وتكون في هذا المكان وتتواضع لهم لأنهم يعملون شيئا يحبه الله وتغشتهم الرحمة غطتهم الرحمة أي رحمة؟ الرحمة الخاصة ونزلت عليهم السكينة ما هي السكينة؟ السكينة هي الوقار وليس كما حصل مع ذاك الذي كان يطوف حول الكعبة وشوهد قد علق على رقبته فأرا وحمل سكينا ثم قيل له ماذا تفعل؟ قال أنا قرأت في الكتاب من أراد أن يطوف فليطف بسكينة وفأر هي ماذا كانت مكتوبة يا أحباب بسكينة ووقار وقرأها بسكينة وفار أو لعل هناك خطأ في الطباعة فانظروا إلى هذا الجهل كيف يؤدي بصاحبه إذا اعتمد على القراءة من الكتب من غير معلم فاحذروا هذا فَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ هَلَكُوا؟ والعياذ بالله تعالى نعيد ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفَّتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده يقول للملائكة أن يدعو لهؤلاء هذا معنى من عنده ليس معناه أن الله في مكان وحوله ملائكة لا في من عنده أي المقربون بالمعنى أي الذين هم مكرمون عند الله لأن الملائكة أولياء الرحمن فعليكم بهذه الأذكار عليكم بهذه الأوراد علموها للغير الدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته